أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون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 المات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها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 فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل ضالون في ضلال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَثَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ حَميدٌ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا صلى نبي والدي حملته امه وهنا على وهن وفي خاله في عامين انشكر لي ولوالديك إلي المصير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 ثم إلينا رجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بنيّ إنها إرادتكم إن إِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ تَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ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 ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملون إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلير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 إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وَالْبَحْرُ أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وحيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 ان وَعْدُ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ